قال انما اتيتوه على علم من عندي قال انما اتيتوه على علم من عندي الا يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اجد منه قوه واكثر جمعا أولاً يعلم أن الله قد أهلك من قرره من القرون بل هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ولا يسأل عن